يحوين قلبه بغرامك بالدنيا شي مريد غير اهتمامك عايف كلام الناس واسمع كلامك لو انت صرت الليل ما راح انامك اي انت صرت لي كل اتجاه القالة شمك وين ارو لو تختيفي ما تبقى حتى بجسمي اضرب ثوابك خليني حبني هوايه وداريني عني العالم يذني يا اللي جوابك وضيعين وروح وابعد علي من عيون من الضيع تلقاك اداية من شعور الشوق سيطر علي كل الهموم تروح حظمة قوية حبك احلى شيء be dunya o kol alam wahmiya ya tu halat ayam